يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد كنا اخوانا الكرام عند قوله سبحانه اصبر على ما يحبون واذكر عبدنا داود انه اواب إنا سخرنا الجبال معه وسبحنا بالعشي والاشراق والخير مشتوع كل له اواب وشددنا موتهم واتناه الحكمة وفصل الصفار وهل ساكن نبع الخصم ان تصوروا المحال وانتقلوا على دعاءهم فزع منهم قالوا لا سخر الى اخر الايات <تصفيق> اصبر على ما يقولون هذا امر من ربنا سبحانه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلاقي ما يلاقي من عنة المشركين واستهزائهم وسخريتهم به وضعفهم عليه وتعتم به فكان رب العزه يسليه ويصبره ويقول أصبر, اصبر على ما يقولون قد قالوا الكثير في سياق هذه الآيات قالوا هذا ساحر كذاب وقالوا أجعل الآيات إلى واحدة إن هذا شيء عجاب وقالوا هل الذكر بكر هل عليهم بيننا هذا وقالوا يا أيها الذي نزل عليهم الذكر إنك لمجنون وقالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقراه كتاب خط ربنا سبحانه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبع سرمكت كلها عيون وكلها وديان تسيل المياه او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كيسا فانقطع من العذاب تضمر الجميع او شاهد بالله والملائكه قبيلة فربنا ربنا يشهد بانك رسول ويشهد الملائكه بانك رسول الله أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب أو تلقى في السماء ولد من الورقين حتى تنزل علينا كتاب النقاء بخط ربنا انظروا دروب إلى وحتى هذه المقترحات ما هم صادقون فيها هم يقولونها ها ويتمانزون برسول الله فكان الله عز وجل ويقول اصبر على ما يقولون وقالوا درست هذا الكتاب العظيم الذي يقول يحكي أشياء عظيمة ما, ما تخطر على الفكر بعين ما يعرفها إذا هذا الدراسة أنت درست الكتب القديمه وأخذت من الكتب ساقصها وأتيت بعد تقول لنا إنها وحدهما إنها مشروع درستها سبحان الله درستها اذن ها ها هم اليهود والنصارى وهاي كسومهم امامكم اهل في تلك الكسوم ما في هذا الكتاب وقد كانوا يقدمون اسئله لهم يقولون لهم يرسون باسئله لنمتع لهم وفعلا يقدمون بعض الاسئله عن القرنين وعن اصحاب وعن الربوع كذلك اذا ارسلوا لتلك الكسوم وقارنوا هل ما في هذا القرآن هو الأمسكي الكتب؟ معنى تكتب كتب محرام مدلة ويرقى الصوران ما كتب إلا بعد موت موسى بمدة مديدة وما كتب الإنجيل إلا بعد مئة سنة أكثر من مئة سنة سبحان الله إنما إنه العياد فهو في امر المجيش كل مرة يقولون قولا المهم رب العزه يسلي سيدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اصبر اعظم زائد في الطريق والطريق طويل طريق هذه الدعوه محكوم بالاشواك في حفر في الغام في اشلاف في اهتمام فيه لا بد من الاداء لا بد ان تصبر على قيل الناس على استهزاء وتحكمهم وتضحيتهم فيك كل داعي لما أولي رجل داعي فقط سيد من الرسول صلى الله عليه و أفضل في شركة ومع ذلك يطرق ماذا يلقيه يجب في إلينا نحن لا بد أن نصبر على ذي الدارة يقول له أصبر أعظم ذات حتى يقول, بل يقول علي مرمي طالب الصبر الصبر مطية لا تحبو وسيف لا يحبو ونور لا يحبو نور الصيف بطيئ مركوم لا يكبو ما يعتر ويحميصه لا الصيف الصور بطيئه لا تكبو وسيف لا يكبو ما يخطئه ضرب اصابه ضربه القاضيه ما يكبو يعني ويميل هكذا يقطع لا الصور بطيئه لا تكبو وسيف لا ينبو و... ونور لا يخبو ما ينتظر وفعلا صلى الله عليه وسلم دل دل عليه صلاة السلام هاه يعني إلا أن دخل المغفر في مشنزي عليه صلاة السلام كسرت رمائيته عليه صلاة السلام هاه القول فار تعلبه وصلدي كذا لا يعني أذمة عقله الشريف عليه صلاة السلام كذا لا لا لطموح لطموح وبسق في وجه عليه صلاة السلام فعل منه كذا هل أدركنا نحو هذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا, إلا الله وحمده رسول الله واسأل الله الله رسول الله ذاك الله عز وجمد حكم الله بمعاين هو يوم هو يوم ما على هذا اللي اتطبق وبسق وجهه يوم القيامة يعد عنده وينكل يده ينعي يده يده يوصل على وثم ينزل الشمال ويقول قطعت له من صلحتها حتى الكتب ولكن تقول قد عادت الى محلها وهذا ايضا هكذا اعداء وهو في هذه الحاله يقول يا ليتني يا ليتني اتباعتني سخرت مع الرسول سبيله يا ويلتى ليتني لم اتخذ ولا الخليله لأن الخليل الشرير هو الذي جلبه والذي عانى منه وبين اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعوه لا ينفع ذات المعصيه اذا صاحب الدعوه صاحب لا بد ان يصبر اصبر على الطاعه اصبر على ترك المعصية اصبر على قدر الله وقدره ما لا يزيد لا بد ان تصبر الفلاح اذا لم يصبر يفلح ينتش تاجر اذا لم يصبر يجعل يوفر تلميذ اذا لم يصبر يصبر وهكذا الدنيا مبنيه على الصبر فالصبر على الدين لا ما ان له الجنة انه ايضا الله انه الفوز الابدي انه النجاح الصبر انه الكمال البشري، هذا هو الصبر ليه ما يصبر على الدنيا كل يصبر على الباطل ويموت يموت من الباطل أصبر على قدري تفوز تظهر نقص لديها فيه ولذلك رب العزة يقول للبي صلى الله عليه وسلم أصبر على ما يقول. لا أقدر يقول. واللي قالوا حسين شكونا هذا اللي بغير يكونوا فيه غير خير اللي يخسقوا عليه خير الخير فيه يمرأ الله لا بدي يقوم لي كنت على طريق حسن أولي لا بدي أن يقول إذن أصبر على ما يقوله أصبر على ما يقوله الله هذا مجب قال له يا رسول قال نعلم أنه, اللي... إنه يحسنك الذي يقوله أنا عارب قد نعلم أنه اللي يحزينه كل الذي يطرونه فسبح بحمد ربك ما عليك ذلك بيش تسلّك هذه تسلّك هذا هذي الكآب و هذي الحزو و هذي القلق و هذي و هذي يعني ما يزيله فيدينا و كان لك أنا على, على ما يقابك بيش من, من الحزو هذي الحزو القلق أشو هو عبادة الله ذكر الله عز وجل اكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والركوع والسجود وطاعه رب العزه جل وعلا اهل الذي يسلب اصلك واذا تعالى عبده الله اذا اصبر علينا يا قوم ثم سبحانه وتعالى ذكر له بعض النماذج من اخوانه الانبياء الذين الصبر كانوا قمه في الصبر وحتى وصل حتى الدوله ما فاقب على الصبر والصمت إلى النهاية. ولقد كذب الرسل من قبل كثير لكن الرسل كثير كثير كثير لا حصلهم العاد كذبوا ولقد كذبت الرسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وقولوا أضرب الشتم من كل الناس لماذا قت قت عارف عارف أجمو الزكري عليه الله والسلام وسلم يجرم اليهود وراءه تفسح له شجاره ويجر يترياجه تفسح له شجاره وتغبط عليه لعجره وثم يشعرونه ويبتلونه فقش يا أحدينه حسن إذا لابد أن تصبر يا أخي إيه عيسى عليه وسلم لولا أن الله فتح له ورطعه تدري البحث يدري البحث هل هو المصفة المباركة هل نخبط طيبة مفترين البشرية انظروا ماذا تبقى يا أن نصبر يا أخي لا بجد ان تضرب لا ربما تشجن ربما اه ربما ربما تخزل. تصبر تصبر على الوحده تصبر على يا ربي قلدت من الجاعل الغربة الغربه تصبر على على طول الانتظار الى متى الواحد يخطب ويجدي وماتجيش له تصبر في نعم الحداد بجزاء لنا ان تساجيدنا في الدارويه تساجيدنا في الله ما عليك الا انت عملت ان شاء الله قل اشرا نعملها همس خلاص امر المسلمين قد عملنا وعملنا الى ما الى ما تحدى الدوله الاسلاميه الى ما اشاء هذا توكيد الفلح يحرك ويغذر ويلاوي ويخص ويختار وقت مناسب للارض يعني يعملها يهيئها ويختار البذر المناسب ايضا ثم يحرث ضروبه ويتكلل الله الله صلى الله عليه وسلم اصبر اللهم اكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم احمر مثل جديد اسم جديد ثم قلنا رب العزة ذكر له سبحانه وتعالى بعض النماذج الطيبة من إخوانه الأنبياء فمن فالمجلة ما ذكر سبحانه وتعالى في هذا السياق ذكر داود. ذكر داود. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام سبحانه الله كان إذا قُلِي مرة كان عليه الصلاة والسلام يقسم بعض بعض بعض يعني بعض العطاء أو بعض النائم يقسمها. يقول كلنا قاسم الله معطي. الله كيف يعطينا هذا اعطينا هذا انا لا اقصد فقط مال بيد القسمه اما العصب يد فكان يعني ربما يفضل بعض بعض القبراء والعظماء من قبائل لانهم اذا دخلوا في الإسلام دخلت تلك القبائل كلها فكان يعطيهم وما موت منهم وقد يكون حديث عادل الايمان ويترك اللي عنده صرف الاسلام يتركه هو فقير وحاجه ولكن يتركوا ايمانهم يطلقوا من الله وحلقا وكان يعمل في كل الاخر فكان يهم في هذا التفضيل يعمل للاسلام وقام واحد قال له هذه قسمه ما اريد من عوض الله يفتح السيد رسول الله صلى ما عليه وسلم بالجوده القسمه واحد قال صوبه السعاده فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله اكبر وقال له اعدي يا محمد اعدي لانه يوفق صلى الله عليه وسلم يقول له من يعدل إلا قال رسول الله ما بي بي من يعدي الا عبد الرسول الله معنا الا والله واقعي وثم يتاثر بما قبله من الرسول يقول والله لقد اوذي موسى باكثر من هذا فصلاه موسى اوذي باكثر من هذا بما لا اوذيان سهل موسى شايزني، وليه ترقو مزيله؟ فإنه يزني مع امرأة، رأسي الكل مع بناني، فقال والله لا أبودي موسى بأكثر من هذا فصل، مسلم، وما تغير وما تبدل. نعم الله وجد ذكر لو هنا بعض الملل شفنا الطيبة من أقواله النبياء والمرسلين، فقال جميس ما قال، ها؟ والقرع دنا واثر عبدنا انظر وهي قصة سبحان الله تدل على صدق رسول الله في رسالته اللي هي ناري من المغيبات تقولوا انظر تذكر قصص هذا النبي العظيم ألا وهو هو؟ داود عليه الصلاة والسلام اظر عبدنا داودا للأيض داود يعني ابتلي ابتلي بيش بالنعمة وبتلي بيه بالدلاء ابتلي بالنعمه وابتلي بالنقمه اله ما صبر فيها فقال عليه سبحانه وتعالى واذكر عبدنا اضافه اليه انشرها الى انه كان كاملا العباده لله وفعلا شرف صالح يقول أعبد الناس داود أعبد الناس داود الله قال عبدنا داود ثم قال ذا الايد والايد هي القوه من التاييد ذا الايد وايدناه بروح القدس ذا الايد فكان له قوه قوه في العقيده وقوه في العباده قوه في الصلاه وقوه في الصيام وقوه في الاخلاص وقوه في الجهاد وقوه إيه في يعني في الدعوه الى الله وقوه في كل شيء كان اقوى حتى في الناحيه البدنيه كان اقوى ما شاء الله فكان في جيش طاووس هو الذي قتل جالوت وقتل داود وكان شابا شابا فتيلا وقتل داود جالوت وجالوت هذا جبارني كان كلا لا لا لا هذا العند ومع ذلك هذا الشاب القوي سبحان الله هو من ومن ذلك وقص طلع لجنوده حتى صار نبيا، بنا يقول زيد بن طارق صلى الله عليه وسلم ايه والقرع عندنا تاوته الايد صاحب القوه صاحب القوه الجسميه وصاحب القوه المعنويه القوه قلنا العقيده والاخلاق والدعوه والجهاد حسن في العباده في الصلاه كان قويا وفي الصيام كان قويا حتى قال عليه الصلاه والسلام ها هذا يعني افضل الصيام صيام صيامه وافضل القيام قيام قيامه كان يصوم يوما ويفطر يوما والقيام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدوثة فكان أعبد فكان قوي صبرك الله وقوي حتى في قراءة في قراءة الزبور لا كان يقرأ مثلا دلأيه. ولذلك قال مدى انه أواب كثير الأوضى والرجوع من الله كثير الاستغفار كثير الطاع والعبادة لله كثير الزوبة كثير القراءة انه اواه دائما يرجع الى الله ويعود إلى الله ويتوب إلى الله ويستغفر <تصفيق> الله دائما باستمرار هكذا كان انظر يعني كانه يقول بعد صلى الله هكذا ينبغي تكون كل هذا انه اواه ثم قال <تصفيق> ان ش... ثم ذكر هذا يذكر بعض النعم التي انعم الله بها عليه ليش لانه كان اواه كان كثير طاعه قويه في العباده فجازه الله سبحانه وأنعم عليه بنعم هميش باسم النعم أجهية؟ كأنه يقول إذا فعدت مثله سألعم عليكم ثمان الحمد على حياته قال وسخرنا <تصفيق> إن إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِي وَالْإِجْرَاءَ فكان داود عليه الصلاة والسلام كثير قلنا بالستقبار وكثير القراءة وكثير التسبح لله عز وجل ومن فضل الله لكثرة تسبيحه ولكثرة عبادته وطاعته الله سبحانه وتعالى أزال الحجاب بينه وبين الكون الكون كله في عبادة الله الكون كله في طاعه الله الكون كله يسبح هذه الصلاة يسبح وهذا الخشخاش يسبح وهذا القوس يسبح والكل يسبح بحيث يكشوه يزول لك الحجاب تسمع يعني دجل دجل التسبيح زينه التسبيح صدقه فالله سبحانه وتعالى ل... لتكريمه وتشريفه لداود عليه الصلاه والسلام بكثره عبادة الله أزال الحجاب هذا بينه وبين الكائنات فكانت تسبح معه لان الله اخبرنا في القران يقول يسبح له ما في السماوات وما في الارض لا يسبح له السماوات السبع والارض وَمَنْ فيهم ولا من شيء ما في هيك الا يسبح بحمده ولكن لا تقوى التسبيح لو كان لنا فكر ولنا ادراك ولنا فهم ولنا علم لاسمعنا لأسمع الله ولو هذه التسبيحه لكن لا تفقه وقل عجبه فالله أعلم قلنا كل أسلح ولا رسول الله ورسول الله يعني الحديث الصحيح أنه أقض بعض الحصيات وسبح في يديه عنه رسول الله حصيات وأعطاه لأبي بقرر سبحنا في يديه وأعطاه لعمر وكذلك وأعطاه لعثمه وكذلك تذبح وستحب رسول الله ليه؟ تكريم وتشريم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جذة كيف تسنعهم كما تعلمون حنينه جذة يا رسول الله، من المهم أن الكائنات هذه إيه جعلها الله في داوود وفي طالع وفي تسبيح، فمن سكريم الله لداود أنه أزال ذلك الحجاب فصار هو يسمع ذلك زجل, زجل التسبيح، فقال الله عز وجل الآية، إن سخرنا إن بتسخير من الله، إن سخرنا الجبال نعه يسبحنا يعني أزال ذلك الحجاب، إن سخرنا الجبال نعه يسبحنا بالعشق والإشراق. في الصباح والمساء بالإشراق يعني كندوحة بالعشي والإشراق في الصباح والمساء التسبيح مستمع وبقل جبل فقط لا محشورة لعلم يقرأ وعندما يذكر تتجمع الطيور لانه سبحان الله كان له صوت جميل صوت رخيم صوت بغاية العلوة صوت أخها صوت يعني كما تقرأ صلى الله عليه وسلم لما سمع أبوس الأشعري وكان يمنيا سبحان الله هذا اليمنيون اليمن عندهم أصوات والله يسمعها أصوات جميلة جدا جدا اليمنيون فكان أبوس الأشعري صوته جميل جدا ما الله فسمعه يقرأ عليه الصلاة والسلام وأعجبه صوته وقال له عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت ها بسمار من مزامير أندادو والمزمار باللغة العربية وصوت العزم الجميل العبد الحلو فكان صوت داود مزمار من مزامير هذا دا إذا داود مزامير أعطاه صوت الله سبحانه الصوت ما شاء الله وهاذ هو هذا الأوز الأشك أنه وعدها هبة من الله مزمار من تلك المزامير صوت جميل فكان إذا قرأ إذا سبح تتجمع الطيور عنيم وعشرار ومن فوق ومن سفل ها الطيور متجمع عليه الصوت العظيم الحسن لا إله إلا الله. يزيد في القراءة بالحلقي ما يكفي. صوت الجب من الله. ايوه تكون الطيره محشورة مجموعة ليش للتسبيح مع... مع داود. وهذا منه بعض. صم من الله. تقول في الآية اخرى ولقد اتينا داود منا فضلا أعطينا لداود فضل عظيم. رفعنا قدره علينا شان وتكرمنا عليه وتفضلنا عليه في السنه يا رب جبت ذلك الفاضل قال قلنا يا جبال ولقد ارسلنا داودا من الفضل يا جبال قلنا يا جبال نداء من الله العجبى يا جبال, جبال. اوبي معه رجعي معه التسبيح اوبي معه والطير وثم واللنا له الحديث كان اذا اخذ الحديث كان الحديث يزيد في يدي داود بمنزلة العجيل في يد الخباز يعني الخباز الخباس العجيل يتعطي أفاجها له دوره ولا طويلة ولا عكسة ولا كادر فكان كذلك الله ألانا لوحدنا يأخذ قطعة حديثية وإلا بها يستعبها من المين المهم يا إخوان الله عز وجل الناس سخرنا من فضل الله عز وجل داودنا سخرنا مع الجبال يسبحنا بالعجل والاشراق والطير محشورة قد الله كل له هو للجبال ولا الاشجار والاحجار والوديان وال... وال... وال... والطيور كل يسبح الله جل كل له هو أي له اذاول او لله الضمير ما يعود على الله او بذلك كل له هو انظروا الى, إلى هذا ال... هذا المركب ثم قال وشددنا مُلْكَهِ مش ماذا تستخدم عليه يقول وشددنا مُلْكَهِ عطاه الله الملك سبحان الله يقول عصر الزهر لليهود هو عصر دولنا منذ ذلك الوقت ما اكسبت أبدا ليه يهود مملكة مثل المملكة التي كان سعيدا هو في عهده ها في عهد دول عطاه الله الملك سبحان الله كان يحكم على معظم الكرة الأرضية والملك قوة في الملك قوة في الجيوش القوة في العسل ما شاء الله طره وثم الهيبه والخوف والفزع هي الملكة خوف لا سبحان الله الجيون والجنود الخوف والرعب يتقلوا بالناس الهيفة في أحبيب دير على الله سبحان الله منحه لله حيث الخار وشددنا يعني شدة بقبضه بالحبيدين وشدنا النبوية يقول وآسناه الحكمة الحكمة والحكمة معناها الفخ والفخ الدين والإصابة الرأي أسنو الحكمة ثم وفصل الخطاب القضاء ثاني سبحان الله يصدر القضاء في حكمه في أحكامه معظم أحكامه كان في هذه الإصابة وكان عماس عند البيان والفصاحة ما في اذا تكلم خلص ياخذ من مجاله وفصل الخطاب سبحان الله طهر البيان وبصح كلامه وفصل الخطاب عن القضاء إلى حكم خلاص وهذا لا يشوش علينا ها لا يشوش علينا بالقرب من قصر مساحه الله اعوذ بالله من الشر بيولافيه قصه الغنم الغنم داوود وسليمان يحكماني في الحرب يعني مجموعة من الأغنام رعس يعني جنان أمم غرصة غرصة من, من يعني فيها فيها بوائق وخضر ما شاء الله وكذا لأن ودخلت هذه الأغنام وقضت على هذا المثل هذه الغرصة من فيها من البوائق وفيها من النعم خلاص ما ماذا قضت عليها تماما عن آثريها وثم ها يعني ثم ثلاث جاء صاحب الغرسه ورفع القضية الى داود عليه الصلاه والسلام هذا هذا هذا الشخص ترك غنمه ليلا وجاء ادى واجتاح الغرزه اجتاحها وقبض عليها اصبع بي قبضت خلاص ثالث لذا فتحا عليه الصلاه والسلام في حكم حكم داوود ان يقاضي صاحب هذه الغرزه هذه الاغنام يقاضي خلاص مقابل الرجل الغرزه والصلاه وثم ذهبوا لما خرجوا واذا في سليمان عليه الصلاة والسلام ولد داود يلتقي هذا الخصمين ويقم بما حكم نكون قال حكمنا بموت الغيب يعني ياتي الى أبيه يقول له يا ابي اتاذن ان احكم بهذه الخبيه قال احكم يا, يا ولدي فيحكم له يردهم يرده من جديد ويحكم بأن صاحب الغرزه ياخذ هذه الاغنام وينتفع بها ويعطي هذه الغرزه تعطى لصاحب الاغنام ويصلحها وحتى تتشعر غرزه كما كان يصلح وهذا يبقى يتسبح بهذه الاغنام بالوالدها وعنوسلها واولادها وكل هذا ما, ما تنجج الى ان تكتمل هذه. هذه هذه الغرزه لما تكتمل يرد هذا الغرزه المولاه ويعصر ويخض غناها هون قالوا لا لا لا لا فالله حاجة أشعر قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غلب القوة وكنا لحكمهم شائنين حرفة فهمناها سليمان سليمان ولكن أعطيه الطرف من داود وتهين داود وتحقر داود تقول لا علم لك قال زي. وكلنا زين حكم وعلمة وكلنا زين طبرى جل وعلا ولكن سبحان الله إذا يصيب ويختي قد يصيب ويختي والأنبياء سبحان الله قد يختي في استهاده لكن لا يكرر على خطاياه النبي قد يختي كذللا ولكن يكرر على خطايا لا ربنا يصدقه فالنبي يجتهد وقد يختي في استهاده ولكن لا يظهر ربنا يصدقه ويوفقه حتى يصدقه أيه؟ أنو يقول هذه القصة هذي لا تخدش من من كل داو عليه الصلاه والسلام يعرفش أحكي في القضاء والله ما أدري في القرآن أعطيناه الإصابة فيها في الأحكام وكذلك قضية قاسش فيها في صاحب بخار وصاحب مسلم قضية قاسش هذه هذي وهي أن مرأتين كانت عندهم يصي وكن جل الغابة وكن المزارع المزارع يعني يصيقو وقفوا علقون عماص كل واحدة عنده وليد علقمو ما يسمى بالمهد بالحديد قال لهم يقول هذا يعترفونها كل واحدة عندها النهر الجهاد تدريب تدريب كل واحد كل واحد مشبع عمر عمر كل واحد فواحد وحده كبيرة واحدة صغيرة وحده كبيرة وحده صغيرة ولا ولا فالكبرة كل هذا ولدي، والصغيرة كل ولدي. لا ترديات، وعن كل ترديات. عن زمزك هذا إلى داود عليه الصلاة والسلام. لما رفع القضية إلى داود هذا بخاري، وإذا في داود يعلى على ويشان هذه الأمور الكبيرة على الحق معه. فسأعرف كلنا مقاتل إلى آخر يوم في الدنيا ما شاء الله. لأن شهدت معكم من ذي الفعيل. المهم شرط كتب أن هذا الوالد يكبر. وهي أقضته أقضته أقضته الولد هي خرجة وثم ساقو المال مثل قبية الاولى ساقو سليمان ماذا حقا قال تاتا تاتا تقرجعون رجل عند الاباء سائد الأباء قال يحكم خطر الحكم قال القائزة الكبيرة والصغيرة قالوا ماشكين دهارتون قالوا يتصمون قالوا يتصمون الرجل في وحده تصمد الرجل هذا وهذا تصمد الرجل هذا وقصمه خلوصة تطرب جدوله الكبيره قالت نعم والصغير قالت لا خلص جوات الرسول ليه ليه لان دي ولدها ما تقدرش غطيها ما تقدرش غطيها ولد مش هذا ولدها الله يطول له العمر المصيبه تعبت هذا فاعطاه كل لهما خليفه البخاري الله سبحانه سليمان عليه الصلاه والسلام في قلنا الله عز وجل هذه لا تفضيش بأن الله عز وجل أعطى لدرغوت فصل الخطاب وآتها الحكمة وفصل الخطاب ثم ذكر قصة سبحانه وتعالى وقعت لداود عليه الصلاة والسلام أجوهيها أن داود كان دائما يقرأ كل الضبور من كان دائما يتعفض لأنه كان يقصم اوقاته أو على ذات أقصاء قسمة لأهله وقسمة لعبادة ربه وقسمة لفصل القضاء يحكم بين الناس فكان مقسم حياته اليوم كله يوم وليله يقسمه على ثلاثه أفتار هذا أفتار الله في يوم الأهل هو يقرأ ويشوف سبحان الله الفضل الذي من الله به على إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب وجعلهم سبحانه الذكر الحسن في الناس فهو يعني فهم على أن هؤلاء العظماء هؤلاء الأنبياء نالوا هذا الفضل بسبب ابتلاء، لم يقرأ في الزمور هكذا ابتلاهم الله فصبروا وصمدوا. فلما, صبروا وصمدوا فلما صبروا وصمدوا نالوا هذا الفضل فقال يا ربي يعني ابتليني، أعطيني مثل ما أعطيت هؤلاء ابتليني كما ابتليتهم وسأثبت إن شاء الله كما صبروا لأنال الفضل وكرمك يا رب فهذا الله عز وجل صحيح تبسلها كل واحد الصديق في الصديق يجروهه تذكرواها تبسرون ينبغي أن تسلبه لها وإياكم اعتقادها إنها من الإسرائيليات ليه؟ لأن اليهود لعبوا لعبوا بهذا الدين كده أجسد الدين النصراني من قبل والله إذا اليهود أبسلوا هذا الطريق يشهد هم الذين ادخلوا في الدير النصراني التثي اليهود لا فابسل النصرانيه ارادوا ان يفسدوا حتى الإسلام جاء عبد الله بن اليهودي وبدا بالشنعلي ادعى الالهيه وادعى ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان والصحابه جميعا الحزب القرافي تامر ضد سياده عليه ابن ابو طالب رضي الله عنه هو سبب من الخلافه ساهر والكد والقتل الدسيسه اسمان دسيسه كبيره الحروب التي نشبت بين الصحابه بين معاويه وبين علي بن ابي طالب وشو السبب والله انه اليوم الثالث جهل المهم جملة الا الذي لعبوه هو أنهم الكثير من الوكان يتظاهر بالإسلام ويدخل القصص بعض القصص بعض القصص المخضية يدخلها في الإسلام ويدعنوا وجدها في الكتب القديمة وأنها من كلام الله عز وجل هو كذب الله وادعوا عن الأنبياء الكثير, الكثير من الثراهات والأباطية لطخوا عرب الأنبياء بالله إلا بلا إله إلا الله من جنة قالوا في داود و ان شاء الله قصد سليمان ماذا قالوا في سليمان قصد داود أشعر في داود قالوا داود كان من كان من يعني في, في محرابه يعني يتعبد وثم ثم من نافذة في هذا المحراب المحراب باللغة العربية هو مكان العباده فأعطلوا وراء أفراء تغساسي أمراء لوزير أو لجندي من جنوده ها؟ لجندي من جنوده وقال له أريع فهذه المرأة كانت بلغت ها؟ بلغت القمة في الجمال، راها تختزي وهي عالية فتعلق قلبه بها وكان عنده سعود السعيد امرأة فأردت فتعلق قلبه بهذه المرأة هذا يقول له لي تعلق قلبه بهذه المرأة وشرف, وشرف بها وطرق من زوجها أن يطلقها ليتزوجها فأجب فهو عمله حيلا وصيطق معركة منه وأمر قائد العام أن يجعله في واجهها ليقضي عليه لتتخلص له هذه المرأة وفعلا كذا كان فأخذها وثم أنجب منها سليمان هكذا يقوله هذه الصلاحي إحدى الصلاحج ذو النهاس ع ع هو يعني مصيبه في يعني في اخلاقه وفي حياته فكيف بيقول نزيمه الانبياء اختاره الله واستطاع من بين البشريه ها يا مثل هذه الافعال اعوذ بالله اياكم تفضلوا اياكم ان مثل هذه العقيده في داود النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله ومعصوم ان يفكر في امتياز الصراعات والعباقره والعياذ بالله هذه تصلي اللي كان اصلا القصه اللي يذكرها الله في هذه... في هذه الايات هي ان داود كما قلنا كان يقرا وراى ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابتلي فصبر ونال ابتلي في فصبر وابتلي بيت بالنار النار فصبر وابتلي بالهجرة، بالفجرة وابتلي كثيرة، لها الكثير وامسل ربه بكلمات فأت المهل أتى أترمه بهن سامات كاملة وابتل الله إسماعيل بالذبح فصبر وابتل الله يعقوب بفقد ولده أربعين سنة حتى عمي وصبر كذلك يطلب هو هذه هذه البنالات وهذه الكرامات التي نالها هؤلاء الأنبياء بسبب صبرهم يقول رب أنا لنا لانا واصبر كما صوروا لان ما نالوا ففعلا طلبوا الله بماذا لم بما سمعوا في هذه القصه اشكر الله وأنتاك اتاك يا نبينا لبق خصم انت المحرام المحراب على داود ففزع منهم قالوا للأسف خصماني بغضان معنا الكلام قلنا كان هو في الوقت الذي كان يتعبد فيه الله يمكن يقسم وقته كلنا ثلاثة أكثر الوقت الذي كان يتعبد فيه الله عز وجل وإذا ضمن حرابه يصلي وإذا وإذا بيوج بالنيل هاشكنهم ملائكة جاءوا يدخلوا من الباب منعوا لأنه عنده حراس حراسة جديدة منعوا غير من أي دخلوا وكل الابواب مغفله وما في حتى نوافذ كل شيء مقفل سوقه يوم السوق والو ويشوقه فكر يا اخ انا وصول ربما جوله اغسياء لنقضي عليه خ انسى انسى بقى زياده ولا شيء اذا مش ايه تتصور خصمان تتصور المحراب يوم السوق في صور المحراب، إذ دخلوا على دو فぶりع منهم خاب، خاب، قالوا لا تطمعون لا تطمع، تسمع أنا ما هي القضية؟ لا بدر، فقط إحنا عندنا البوابة بين أخي هذا أنا وأخي هذا هي القضية يعني نطلع منك الفصل فيها نسحقكم بيننا، طيب قول ما قول ما بلد. ما هذا؟ ها حس قال حس ماني بعضنا على بعض يعني بعضنا ظل بعض سلط على واحد فينا ذلك أراد محكوم بيننا بالحق من الحق. الحق ولا تشتى يعني متجوز لهم وحينا إلى سوائى الصراع يعني الطريق الصحيح لعند إن هذا أخي له تسعة وتسعون ناقة تسعة وهو يعني بقصة مكروبة يقولوا هذه تنايا عندنا وكان تسعة وتسعةون امرأة، فرجول، وها وأنا عندي امرأة واحدة، يعني, يعني يقول كأنه غوريه، إيه، وانا عندي امرأة واحدة، ها سفر، ها، وش وصل بالمرأة كنا عنو المرأة بيش؟ النعجة، ها، صغير وصغير نعجة، ولي، نعجة واحدة، فقال اكفلنيها هذا اللي عندو صغير وصغير، قال اكفلنيها ما أكلنيها أعطيني إياها، ملكني اياها ها، وجعلني كافل لها فعلها في كفاليتي. في ملكي وفي كفارتي اكلنيها وعزني في الخطار غلبني يعرف يتكلم غلبني في الحجة في الخطار هو غلبني أيضا في الجسم لأنه قوي عنده جيوش وعنده جلد وعنده وعثني في الخطار غلبني فا يقولوا هما يعني في القصة اليهودية يقول يعني تنايا عن اللي سمعته وياهم كلوا واللي صحيح اسمع قال لقد ظلمت هذا الذي يتكلم مجرد ما خرج من كلامه قال له لقد ظلمت اخوك هذا بسؤال إلى الى ثم زاده وقال وان كثيرا من الغلطاء شركاء اللي يشرك في التجاره واللي يشرك في الفلاحه ولي شركين في المواشي ولي شركين في مصنعي ما، كثير منهم يضغي بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قليل جدا جدا أما الشركاء هؤلاء الشركاء غالب ها بعضهم يضبوا بعضهم وإن كثيرا من الخلطاء ليرغي بعضهم على بعض ويضبوا بعضهم بعض وإن بعضهم بعض بعضهم بعض الإيمان هو, هو الذي يحول بينهم وبين الظلم والظهر الا الذين امنوا وعملوا صالحا الايمان والعمل الصالح هؤلاء نعم هؤلاء يبرؤون من الظلم لان الايمان والعمل الصالح يمنعهم من البغي والظلم وقالبنا داوود الغلط اللي كان النبي داوود والتبه والمصيبه اللي اصابت داوود هنا وما تتبهلاش وما تتطلاش وخ... واقطع فيها وكانت هي البريه وكانت هي هو انه حكم بمجرد ما سمع من الاول دون ان يفسح البورصه ليش للاخر ليبتيا بحجته كم الواحد بمجرد ما يفلح سمه ويعرف ويعكس كلمه ويعرف انها ايه ده يقيد حجه لنفسه وهو باغي هو باغي هو كذاب هو مزور لكن افسح لانه ده فزع الآخر وتكلم ربما سيجلس حقيقه فظهر لك وليه فالتصرع القاضي في الحكم هذه مصيبه اكبر مصر أتبر ادبنا الله سبحانه وتعالى هيك وادب القضاء والحكام مش في شخصي لا يوجد صلى الله عليه وسلم اياكم اياك وزميك ومطر من اكبر جراحة اسمعت من المدعي لا انت اسمع من ما تحتكم المجال هذا في البذيب بحجته ما عندك انت ما تسمع من هذا وهذا وقار الوشوف والشهد والسعين بالله على اطوة الحق بالله هذا الغرفة اللي كانت لداول عليه الصلاة والسلام رأيتم كيف قال الله عز وجل بمجرد ما فصل وإذا بالآخر ينظر الآخر ثم وثم ارتفع, ارتفع, ارتفع. قال وظن داود وقال لما ظل من اليكيم ظل أيتها قال بان هذا امتحان وابتلاء من الله وقد خسر في هذا الامتحان ثم رجع إلى الله وبقي يبكي يقول وقل العلماء سنة كاملة وهو يبكي ما فطر دمعه ولا ولكاحل منه وهو يبكي. قول ما شاء الله. وهي الى إلى الله ويرتوه ويستصفيرها كلها وهي السفار والسفر وانا دا مثل مرحة وهذا دا هو اللي شافه بابا كل بابا في دا قبل لما أراه الله بنيه لأن الله لما مسعى ظهره لأنه مسعى الله نسع ظهر آدم فأخرج كل نسمه وقالبه تنسوا أنس أخرجها من ظهر آدم لين نسمه من بذل وقبض من أبيه وقبض من أبيه أحسن سؤال ادم فالله خلق ادم شكارة البكاية شكارة كلها ليس معيش ومسح ظهر آدم وخصر أبسوا من ربكم حليل بسعى لما اراه بنيه وقابصوا سبحان الله من جول الموقع وقابصوا على... على واحد قمش من هذه جميل هذه ما شو الله اكون هذه كثير السفار كثير السوداء وكثير البكاء ويبنوه وجميل ما شاء الله يعني اراه اراه حياته اكون هذه قالوا هذا هو رسول دوله من أولادين أجدت يا رب قال سمودة و وكم في عمورين وكان في عمورين ومسي ومسي أجم في عمورين قال في عمورين ست سوزا سنة قال وانا يا ربك قال آلف سنة قال نعطيها بايه هذا هذا عذية نعطيها بايه أشحك صارفه مئة سنة ست وربعين مئة سنة لأن ربعين بذا عيبة من الله عيبة من الهن هالموهين عدم عليه الصلاة والسلام لقد كمت ستين ستين ستين ستين جاء ملك المرض والله خطه وقال له عده جميع عده جميع قال له ليه شيء ما تريد قال لأن الله سبحانه وتعالى الساده الرسول عليه الصلاة والسلام يقفز ارواح قال قد روحك قال كم, كم تعملين اشحكم اشحكم اشحكم اشحكم اشحكم 960 قالوا بقي ربعين نعم اشبا قالوا اربعين اربعين مشيوه همثال ايه نبدي كذلك بني دون مثلا وكذلك نشيبه نمسي كذلك وكسل الله نمس على الله كذا كذلك قالوا اشبه نمس حضر كذلك ضربة جوية شوه الله وش عالله الهيب إذا وهب الشيء حرام ترجع فيه والذي يرجع فيه هبته كالكلب الذي يستطيع يتخيى ويعود في خيئه اللي كيرجع فيه هبته حل يتخيسه رجع تجده بعده نصال الله سلام إلا الأب الأب اللي أعطى شيء لولده لا أعطيك واحدة للأجواء سبيها وكل لا أعطي شيء أعجواء اللي إذا الأب أعطك شيء وغداً وقد قد شهر شهرين سنة سنة سنة عشر سنوات خليج وقال بل عثيق راح أنا رجع بيه شان على حظهر خليج يرجع للمين يرجع يعني لأن أبانا الأول رجع وقبل الله رجعته قبله لما قبل قبل رجع وكبره سنواته إلا الأب الأب له قول الشديع له بيه فالمهم يا إخوان يقول ما عز وجل فوضل داول اننا فسنا اننا فسنا فسغفر ربه وخر راكعا وانا خر راكعا ساجدا لله يبكي وما زال يبكي حتى جاء الابن وجاء ها جاء الأمر من الله لأنه قد خلاص فاستفر ربه وخر راكعا وأناب وأناب وعجاه الله تلك لله قال فأفر ما له ذلك نفر الله ما له ذلك قال وإن له عندنا بزلجة ذلك ذلك قرب عند الله فراغوا منزل عظيم عند الله له قرب وإن قرب ان له من الله أكده لكنا له عندنا عندنا عندنا لزج لقربه وقربه منزلته عظيمه عندنا. فضل عندي شوف شنو عصا اتوصاف انه ال الروافد يقولوا علم أبي ابي طالب افضل من ابي بكر لماذا؟ قال ان علم أبي ابي طالب ما صرف يعني امن وهو من شبابه منذ كان صغيرا ها آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان يعبد الاصنام وعمر كان يعبد الاصنام والذي ما عبد سنما وما عصى الله حقوق هذا القط نقول لهم له ان الله عز وجل يخبرنا على ان بعض الانبياء كانوا كفارا وصاروا انبياء يقول الله فامن له لوط ما كان مؤمناً؟ نعم ما كان مؤمناً فآمن له روح كذا ونقول سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا برسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودنا في ملتنا كنتم في ملتنا والآن لتعودنا لنقام في ملتنا لتعودنا في ملتنا اذا الانسان استسلم لله وقاصد شرع الله واخلص لدين الله وتفلت في حب الله وكان كافرا قد يصير نبيا ويصير رسولا كذبا ويصير عالي المقامات ارفع من ممن اكبر وافطر واعظم ممن هو في الاسلام ولم الذي ولم يعمل شرطا ولذلك الكثير من الصحابه ولدوا في الاسلام ما بلغوا درجه ابو بكر ما بلغوا درجه ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ابدا الذين عاشوا في الكفره ولما جاء الاسلام اضنوا بلاء حدا وكانوا في القمه في وزاره في خلافه رسول الله عليه وسلم هذا الكلام الروافق مرفوض كلام مرضي. هذا المسلم اذا هذا النبي العظيم يوم يقولون ان هناك من ومع ذلك لما استغفر وأنام صار يقولون قال الله من يوم يقولون له هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك انا جعلناك خليفه في الارض يا داود اخر خلافه يا داود انا جعلناك خليفه بما من صعق الخلافه لانه امن بلاء الحسن بالصوبه الى الله والنحر والبكاء والتضرع فعلم الله منه الاخلاص والصدق الباحث المتبادل فاختاره بان يكون خليفه ومن الخليفه يقول خليفه خليفه عن الله اعوذ بالله الخليفه هو من غار الخليفه هو الذي يبلغ من غار غار وخلفه وهل الله يرغب حتى يبلغ خليفه الله شهيد وهو على كل شيء شهيد سبحانه. وما تكونوا في شأن. وما تطلق لهم في القرآن. ولا تعملون منعمة. إلا كنا عليكم شهودا في شهودة. وما يعزم عن ربك من مثقال الضربة في السماوات ولا في الأرض. ولا أصغر من ذلك ولا أشضر. الكون كله بمنزلة حرسلة في يد في أحدكم. فيه دي الله. يعني. الله شكيم لا يقول نفيد على الصفر نقول اللهم أنت الصاحب في الصفر والخليفة في تبدن خليفة وش نحن خلفاء لله بخليف عنا من الذي يقيم نحن نحن نحن نغيب عن أبوالنا نغيب عن عن والله هو الذي لنا. لا أن الله يقيم من نحن ذو نحن والمراد الخليفة أي خلف هو من بعد جعله خلفاء الأرض فأفضل أفضل تشفير بالوالي فالخلطة معناه الخليفة الذي يخلف والي الخليم خليفة عبد الله يقول بذنية رحمه الله الصورة هو عقيدة الحلول والإسحاد والعياذ بالله الله عقيدة كافرة عقيدة العربي فهي سلف البلاء وأن هذا لكون خليفة عبد الله فالله لا يدون إذن نجعلناك خليفة في الأرض وآدم كان خليفة خليفة أي هو يخلوه بعضوه بعضوه لا نعم نجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق حلولين الذين يعتقدون أن الله حل الكون وإن الكون هو أن الله عجز أن يظهر فأعوذ بالله يا شخصان والمسرحة أن تذكر هذه العقيمة عجز أن يظهر لخلقه فتجنى له فيه في مخلوقاته فيعتقد السماوات والخاب والكوافير والنجوه والجبار والشرع كل كل في الله عز وجل بالله المهم يا إخوان يقوم عز وجل إنا جعلناك خليفة في الأرض ليه؟ لتحكم بين الناس ها؟ لتحكم ليه؟ إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تسمى لأيه؟ لتحكم بين الناس بالحق لأن الحكم الطبعي يكون به. حق. كما امر الله نبيه بقول سبحانه ان احكم بينهم بما انزل الله لتحكم بين الناس بما اراد الله بما أرات الله فالحكم ينبغي ان يكون بماذا بالاراء بالفهوم لا ب بما انزل الله فالله سبحانه وتعالى انزل السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه في قوله سبحانه ولقد ارسلنا رسولنا بالبينات هذه سلطه وانزلنا معهم الكتاب هذه سلطه ايه تشريعية وانزلنا معهم الكتاب والميزان هذه سلطه قضائيه هذه سلطه قضائيه ثم وانزلنا الحديد هذه سلطه تنفيذيه من لم ينفع فيه الكتاب أشجع فيه الحديث ثم الواحد يدخل وما يصعب قرأ عليه القرآن قال الله آيات يعني قرأ عليه أن أنا ذكر أحاديث والنار ما هذا إذا بدئي أجيء من زنروه سيد تام إذا إخواني يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه على إفراده يقول له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ل لتحكم بين الناس ها؟ تحكم بين الناس بالحق ولا بالعد؟ بالحق, بالحق؟ بكتاج بيش بالعد بالعدل بكتاب الله تحكم بين الناس بيش بمنهج الله بما أمر الله بما قال الله بالحق والحق بينه فين اجزره من الحق هو الحق وهو الذي انزل الحق ولا حق الا من عند الحق ما في حق ابدا الا من اجل تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى اياك ان تحكم به هذا صديقي او هذا قريبي او هذا حبيبي او هذا عظيم العظماء او هذا اعطاني كذا او هذا تدخل له فلان فلان لا اذا هذا اتباع الهوى ولا تتبع الهوى وما ضل من ضل الا بسبب اتباع الهوى وما قضى على الناس ودمر دينهم ودمر حياتهم وقضى على على اخلاقهم وعلى حياتهم الا الهوى ولا تتبع الهوى فينقلك عن سبيل الله الحكم بالحق هو اذا ارادت الامه ان تنجح اذا ارادت الامه ان تعيش سعيده ان تعيش في حياه مطمئنه تطمئن على دمائها وعلى أموالها وعلى أعراضها وتعيش في الظلم لأنها في جنة هو في الحقيقة وتحت واحترامه لا إله إلا الله محمد رسول الله أما إذا سشر الظلم وتفشى الظلم وتسلط الظلم كيف يرتاح الأمة في صعوبة في قلق في زعالة في في, في, في سلب سبك الدماء ونحف الأمان ونحف الأعراض الشرق والخساد والويلات والكراس ما يفضل حسن والله بطن الأرض يأولى من ضحي يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول أيه نعم يتلاجع لك السرطين هون فينا ويقول يعني عليه الصلاة والسلام عدم وطنط الأرض حسن حسن حسن يقرف الارض افضل من ان تمطر 40 صباحاً 40 يوم يستف الامطار الأمطار اطري شيء عنها الخير والبركة ما ان من اقامه الحد حد واحد قطعه يد صار واحد قطكاس واحد ما له عنه من الخير والبركه والساقه قلنا اننا نرضى في والله اكبر من الخيرات التي من الربعين يوم القيامة. ما. ما شاء الله ما شاء الله. هذي من ذا؟ سيبا. لهذا قال ولا السبع الهوى ما عن سبيل الله خرج عن طريق الله. اين تصل؟ للناس. ولهذا قال ان الذين يكلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسيوه من بما والله يتوزد كب الحساب حشاء. وتمسل من يدي وشفنا الله وشفنا ان آباسي أباير ماذا يلقتل فجل استدعى هواه وعرض عن شرع الله. هذا يقول. الذين شاقوه. ما هذا. وهم الذين شاقوه ففي النار لهم فيها سفير وشهيطة. خالدين فيها ألف أصوات رجل كل العواء والذبح ولم يسمع, بنحره جربه. جربه يسمع. زفير الشارف بنهره بصوت عن جنبه ولم يسمع كلا لا اله الا زفير وشريف ويقول مع عز وجل في الاسئله يقول جاء الجمام الى القرية يوم الجمعة وجدوا فيها خمسة رجال من من الجمعة فقط هل ترجوه لهم صلاة الجمعة رفعتين عنه وعيد بل رفعتين لان ما بحب الاثنان فلا توقع وما جمعة فهل تف هو اثنين او ثلاثة نصف فالجمعة اما اشتراف 12 ثمانية عشر كما يشردها أو ثلاثين كما يشردها أو يعني كذا أفي نفي تريث نفي تريث هذا أما الدليل الذي يستدل بها الملكيه وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يطلب وجاء تجارة من الشام فقام الناس وما بقي ما رسول الله صلى الله عليه إلا اثناعشر رجلا يقول هكذا أثنى النبيهم يقولوا هذا هو الدليل نقول هذه وقعة سعين لأن لو لو بقي عشرة عشرون لو بقي عشرة لما يصدر عشرة وإذا بقي خمسون ما يصدر لو قيل مئة ما يصدر خمسين لو بقيت لا لا لا هذي وقعة سعين هذي لا لا لا يعني لا هم لا يقولوا هذا هذي يعني سبع وقعة بقيتنا عشرة وإن لو بقي أقل أقل خمسين ما يصدر خمسين ما في دليل على نعم، اذا الجماعة خص. ثم سؤال آخر يقول هل يجوز للمرأة أن تزكي الذهب الذي تلبسه في يديها؟ نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رقع وفي يديها أسورها فقال هل تذكيه هذا؟ قالت لا قال حسب من النار أو قوات الحدينة أن يسورك الله وبهم أسوار عيني من النار نعم فألحظنا أنا رب الله عليه والله إنها ذكين إنها قرأت هذا يفتح يعني مرق ستتزكي طيب إذا عندها ما عندهاش ما عليها ولا يجزونها السميع وتذهب لا إذا عندها كل سنة جيش كل سنة يقول الوقت يتخاضع ويتخاضع لأنها لله هذه النكوبة بسكينة تجلتونه وقلت في الخلاب والسلطة الدهبية وال والعنب في عروقك وكات وتسجي في راسك وهذه مسكينة المحرومة اذا فيها كنت أعطيها الزكاة تقبل ولا هتحتسي كتعذيري ويتقبل تقبل وتعطيها كل سنة وكل مرة وكان لا تقبل ولا ما تقبل تقبل لكن ما تعطيها يعني قطع لك وتحزنها وما شاء الله سنتي مش هي حذيفة دايما دا إذا ما عندك خاص أنت إذا عندك الزكاة زكا زكاة زكاة زكا مالك وهي ما عندهاش طيب من زكاة المال اللي عندك هو ادخلني عن زكاة عن زكاة الحني لانه لا يجب عليك انت تخرج عليه هذه فى لان الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدة عائشة قال لها اتؤدين زكاة الفتاة التي هي ده اتؤدين زكاة لو كان مواسد عليه هو عليه صلى الله عليه وسلم كيف سيدة لا تصدق إذا تزكي عندك زكاة المال أعطيت زكاة المال وهي تزكي عند أبائ كذا ولا لا ذل هم خير من الغارمين والغارمين يعني الذين هل الذين مشكله ما عندرس الدين أعطيت زكاة بس ثم السؤال الآخر يقول ما معنى صل قروب صل... صلاه الصبح ثم احصر عن الصلاه حتى تطلع الشمس حتى ترخص فانها تطلع بين قرن الحيطان وحينئذ يجد لها الضوار ثم صلي ثنا الصلاه المشهوده محظوره حتى يستظل استقلى اظله بالرمح ثم احصر عن الصلاه حين, حين تشرق جهنم ما ما على هذا الحديث. كل رمضان لزم أوقات منع الصلاة فيها. تطلع أوقات صلاة النهار ما في وعاء إذا صليت الصبح ما تصلي حتى صلي على الشمس مقدر ذراع مقدر ذراع. ثم ذي قلنا بأن صلاة من خلال ذلك تكون شريخ الكفار لأن الكفار يشيدون الشمس من الجنوب الشرف يشيدون الشمس كالتلك الزمن وما زل حتى الآن من يعبد الشمس. هذا النية القديمة ما زال أذلها موجوداً الآن، وإن ونقول إحنا أكل عليه ده وفعل لا، لكن نية الباطن أو تلك العقاب المسجد القديمة حتى حتى مزد يعني عقدة موجودة الآن، أيه مزديق والله موجود الآن عقد النار موجودة الآن عقد القمر والشمس موجودة الآن أيه، يقول عليه الصوت المذعج الذي يعبدون الشمس بعض بارد الشمس توقف عملاء وأن القصر الشمسية كلها تنالها وهذه معبود ليس جعلة ليس جعلة عظيمة فعبدوها ليس لأن القصر والترى الأرضية كلها مربوطة بها فعبدوها فرصا يعبدوا مخالف الشمس فعبدوا هذا الجنس فالمقصود في أي وقت حينما تبطع الشمس أو تبرم يسجدون لها حينما تبطع يسجدون لغروبها وحينما تبطع يسجدون لتروعها وعندما تشر أيضا يجدون عبد الشردي يجدون عبد عبد النعري. يقول عليه الصلاة والسلام حرام ما حرام أن يتشبه المهم بالكفار. بالكفار إيه. أذبحنا أو ال الخطر يوم يوم يوم السنة إيه. كلنا رف... الرسول صلى الله عليه وسلم حذر كل السحنير من مشابه الكفار. اليهود والنصارى غير لأنه عليه الصلاة والسلام أطلعه الله كسب له الحجاب على أن دران هذه الأمة وكفر هذه الأمة ويعني صح هذه الأمة وقض على دينها سيكون عن طريق تأليتها للقطع الآن شنو قالنا؟ ما تجدون أصبحنا أسباب وهم أرقام كذا وش عن وجود؟ عند اعتبار يعتبرون والله لا تبتلى الا في, في دنيا الناس ليه لأن نسمح خلاص لا وما تقلنا شويه فعلا وهو ما كنتم حوت ليه شويه ممتعه ومرازيز البحوث وقلنا ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه لا ليه ليه ليه ليه ليه وصلح معرفته ورجع لي عقيدته رجل وقنعه عليه من الدكتور من الدكتور هم يجدون للنبحين هذا الشيء يا أبيه ضبط الله يا عزيزيز اشترح مع الله كل مخلص اللي دي إلاها هذا هو رحمه الله ما رفهه أبداً أصبع هذا حاسى الله ما سيحبنا لا يعني النوافة ال ال ال النوافة الثلاثة أوقات مملوعة فيها من الدفاع طلوع الشمس غروبها وفي الوقت دي بزور كل الزوان يعني فكر ذلك الوقت دي بزور الشمس في كمية السباة حين ذلك تشهر النعب وفي يجب الله تعباد النار فينا للنعب ولكن الناس من المطلقة أما الناس لذات الأسباب أو خريبة وقرض أظن أن أدرك ركعت من العاشر قبل أن تبرو الشمس فقد أدرك العاشر وما أدرك ركعت من الصباح قبل أن تبرع الشمس فقد أدرك ولكن هذا المشي فهو تاسع فهو تاسع فهو تاسع فهو تاسع فهو تاسع فهو تاسع فهو طويل فهو تاسع فهو تاسع فهو تاسع فهو تاسع فهو تاسع فهو تاسع فهو تاسع فهو تاسع فهو تاسع فهو تاسع الله تاسع فهو تاسع فهو تاسع فهو تاسع فهو سؤال فهو يقول نطلب منك أن تبين لنا الحكم الزلجة والبنوز والعسل والمدعونات التي في السورة من إسبانيا وأخوان بلسة هذا حراب كلها لأن, لأن... <تصفيق> هنا في شيء مذكت فهي حرابة لأن يحرحي وأنا نقول غير حلو ولا ملو ترى تتصدقين بسماعي حلال؟ يعني يعني وكان هو القيد والقيد كان من نشأة اللي هي عليه ولا أشبه هذيك. في كان زعات شيء عن مثل المعمول كذا وصل ووو وسقط وبدون ما له كتراعي فيما في تيكس هذا الشوكولات هذا فيه بعض الشحوم أو فيه بعض التمييات التمييات من اللحوم الحلولات أو تحمل هذا وهذه التمييات قليلة جدا, جدا جدا يعني نسبة قد خمسة المائة أو الأقل وعندنا في الشريعة الإسلامية على أن الحرام إذا خابط حلالا أو نجالسة خابطة ماء الحرام خالة بحرات إما بالتعامل في الماء يعني بنزلة الماء أو بنزول الى يعني الماء بالوضاعة يعني قال بيار الله ها؟ انها تطرح فيها خرق الحياه ولحم من ويعني العذراء وكذا وكذا والماء كثير فقال عليه الصلاه والسلام أستوب يا رسول الله فإن الماء ظهور لا ينجز شيء إلا ما يعني إلا ما غلب على طعمه إلا ما تسموه فم طعم طع ياتي طعم او غيره في ريح للجسط ريح او لون لو غير ما دام هذه ثلاثه او صار تسلم منها لا طعم ولا لون ولا فيه اي تسريح اذا كان فيه هذه الأشياء استق التذوي قال ابو غاري رحمه الله هذا الحكم يسري في الطعام وفي المال سواء حتى المال واحد في التجاره عنده حرام وعنده حلال والكثير حلال وعنده شير من الحلال ويستنعك او اعطاتي يسير سوفروا الهداء خذ طلب طعامه وخذ من الناس حرص الله لا. ليه؟ لأن الكفرة اللي يجب كل السحارة في الكفرة وقد قال عليه الصلاة والسلام في النسبة للإفارة تموت في الآية ال... يعني في الثلاث السمن والسمن برسل من نحن الله في السعودية السعودي يعني من منطقة الحارة أكيد سير قدرة ديال, ديال السمن كيف سير هذا لا يعني ويقول ربما يقول ربما فارا ربما يتسريح قرفضوه أباح ولكل زلتك يقول سنة جاء شوه يعني في واحد المعلقة هكذا في مخروفة ديال حياتك أغرف ديال فار أو ديال أشعر الله هذا ويقول كل بحر ولكن هنا من, كله إذا من في كله هنا من المتقدمت كله أو كل ما فيه في في جبير او أحمر بس جبير وما غير شيء من العمل باللوني أرضا مهريحة مسلا خلاص إيه والطبيب بقى كل مخالفون الله يقول هذا سواء في المال او في أو في أو في ال التعاقب إيه فكلمة هذه هذه السكولات وهذه الكيكس وهذه المشتري وهذا الجير ولا هذا إلى حد ما هذا كله أنا ثم ال نعيم عليكم الله في جميع الموضوع وسبحانك اللهم سبحانه الله ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك يصفون وسلام على